قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت Ka وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَمَالَ أَجْرَا لكم من المقروبين Oh, بل عن الحق هو بق أُرِيقَ مِسْحَ حَرْتُ